الشاب نوطى وقلبي محطه ومنها انا نازل اللي عكس من الحته ما مهوش منها ولا يبقى راجل ده اللي عجماله ويقول انا وانا وانا عنتر طب بكره المال يتهدر وخد يا صاحبي الخبر العاجل المال بيروح وبيجي والراجل انراح ما بيجي الممّة كتّف صايا عبدتي وصلي اسمي Ha <laughs> ha! قبل العمدة يعرس لازم تولع للدار اللغة السعجية كبير و ادخل عرض المسير